س موسوعه ا ئ ل النابلسي ك ا ف ن للعلوم ي س ه د ا ف من ا ل ه الاسلاميه و ا ل موسوعه ح إليه في م م كان ا ق د خمسين النابلسي ف س ة ف ص ر صبرا ج م ي ا إ ن ه ر و ن ل ل ع ي د ا و ن م الاسلاميه ه ق ر ي ر و ن بعيدا ونراه, قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه ي ا و م ا ت ك و ن ا ل س م ا ء موسوعه ك النابلسي ا ي أ ل ح م م حميما للعلوم م م يفتدي من عذاب ببنيه و الاسلاميه ت ومن في ا ل أ ر ض جميعا ص م ينجيه كلا كلا كلا انها لظى كلا كلا انها لظى ن ز ا ع ة للشوى تدعو من أ ج ب ر وتولى و ج م ع ف أ و ع إ ه ا ل إ ن س ا ن ب ل ق ي ل و ع ا إذا مسه ل ش ر ج ز و ع ا وإذا م س ه الاسلاميه خ ي ر م ن و ع ا ل ص ل ن الذين م على صلاة والذين في أ موسوعه ا ل ه ا ل و ا ب ل س ي للعلوم ن ب ي و ا ل د ي ن و ا ل ذ ي ن من عذاب ربهم والذين هم ع ذ ا ب ب ر ه م مشفقون عذاب ي ه م والذين ه م ل ف ر و ج ه م ح ا ف و ن إ ل ا ع ل ى أزواجهم أ و م الاسلاميه م ك ت اسماء ذ ل ك ف أ و ل ئ ك ه م ا ل ح س ن والذين هم لأماناتهم وعهدهم لأماناتهم هم راعون والذين ه م ب ش ه ا د ا ت ه م ق ا ئ م و ن و ا ل ذ ي ن هم, هم ع ل ى ص ل ا ت ه م ح ا ف ظ و و ن أ ل ئ ك في ج ن ا ت م ك ر م و ن موسوعه ا للذين ك ف ر النابلسي عن للعلوم ن ا الاسلاميه عزين ي أ م ن أن ه م د خ ل جنة ن ع ي كلا إنا خ ل ق ن ا ه م م م ا ي ع ل م و ن ف ا أقسم ب ر ب ا ل م ش ا ر ق و ا للعلوم م غ ا ر ب إنا ق ا د ر ى أن نبدل منهم خيرا منه ا نحن ب م س ب و ق ي ن فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من ا ل ا ج د ا ف سراعا ك أ ن ه م الى نصب يوفضون خ ا ش ع ة أ ب ص ا ر ه م توهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون